112. والأرض وما طحاها 113. ونفس وما سواها 114. فألهمها فجورها وتقواها 115. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 111. كذبت سمود إِذِ 112. إذ انبعث أشقاها 113. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 114. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم 119. ويحب ذنبهم فسواها ولا